بوك تو كسونج واحد وعشرون واحد وعشرون رويد محادثة قصيرة رقم اثنين محادثة قصيرة رقم اثنان Hova valósi? Honnan származik? Min ayna ant? Min ayna ant? Bázeli Anna min Basel. Anna min Basel. Basel, Svájcban van. Bázel, fi van. Basel, fi Bemuthat önnek Müller urat. Ismahuli an uqaddim lakum as-sayyid Miller. Ismahuli an uqaddim lakum as-sayyid Miller. Ü kulfürdi. Huwa ajnabi. Huwa ajnabi. nyelven beszél. هو يتكلم عدة لغات. هو يتكلم عدة لغات. ألو إيت. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ نعم. تواي مار فول إيت. لا. قد كنت هنا في العام الماضي. لا، قد كنت هنا في العام الماضي دا، تشاك، اج، ولكن لمدة أسبوع واحد فقط ولكن لمدة أسبوع واحد فقط كج تتسك انك نالونك؟ أتستمتع بوجودك عندنا؟ أستمتع بوجودك عندنا؟ nagyon جدا الناس هنا لطفاء. جدا الناس هنا لطفاء. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضاً O, Mi a Mi a foglalkozása? Mi a főgolyakusáshoz? Mi a főgolyakusáshoz? vagyok a főgolyakusáshoz? Mi Könyveket fordítok أترجم الكتب أنا أترجم الكتب أجدل فان إيت هل حضرتك هنا لوحدك؟ هل حضرتك هنا لوحدك؟ نام أفلشيجم أفيريم إش إيتفان لا زوجتي زوجي هنا أيضًا لا، زوجتي، زوجي هنا أيضًا إش أطفن أكيد جارمكم وهناك طفلاء الإثنان وهناك أطفالي الإثنان